117. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم 118. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم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 إنما يؤخرهم لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ